أفَنَظْرِبُ عَنْكُمْ ذِكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّ إلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ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 أم اتخذ مما يخلق بناته وأصفاقه بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً ظل وجهه مسوداً وهو كريم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 على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفها إن وجدنا. وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ قَالُوا أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُغسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ تقمنا منهم فوَضِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَأٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اللي يتخذ بعضهم بعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا يكون الناس أممَة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسرورا عليها يتكئون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 فَلَؤُلَاءَ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَامَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب بن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ orang فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا aku bersambung kepadamu dengan firman Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan seorang pun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 Al-Akhlaq, yooma izuh bguardum libaghun adoun, ilal muttaqin. Ya'ibad, la khufun alaykum al-yooma, walatum tahzanun. Al-lazina amanu bi ayyatina, muslimin.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 لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك قال إنكم ما